وَأَذْكُرْ أَخَاهُ عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قومه بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ